イダスマーンシャポッ السماء شقت و أ ذ ア ت لربها و ح ق ダーラー ا モッダーワ م د ル و أ ل ق フィアワータカルトワー ت ィネットリュッビアワーハッカット カディハンイラー・ロビカ・カディハン・ファムラーキー・ファンマーメン・オーティア・キー・タ ه オービ・アミニフェ・ソファ・ヨハーサ・ボヒサ・ベイヤ・シー ا ー・ワイン・コリボ・イラー・リー・マス・ウォーラー・ワンマーメン・オーティア・キー・タブ・オー ا アミニフェ・ファンマーメン・オーティア・ウォービ・アミニフェ・ソファイヤ・ア・ウ ويأتي كتابه و ر ظهره ا ء ف س و ف ي د ع و ث ب و ر ا و ي ص ل س ع ي ر ا إنه ك ا ن في أ ه ل ه م س ر و ر ا إنه ظن ل م ي ح ه بل ان ربه كان به بصيرا فلا أ ق س م ب ا ل ش ف ق والليل وما وسق والقمر إ ذ ا اتسق لتركبن طبقا عن ط ب ق فما لهم لا يؤمنون و إ ذ ا قرئ عليهم القرآن موسوعه ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ي ك ذ ب و ل و ا للعلوم ه أ م بما ي ن ف ب ش ر ه ب ع ذ ا ب أ ل ي م إ ل ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا و ع م ل و ا ا ل ص الله ح ا ت م أجر غير م م ن و ن